من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون Bakwabu, abarik, dan kais min maging, tidak mereka menolaknya dan tidak mereka menolaknya, dan buah dari apa Sahun, wahun, geyn, k amalillululil makanun, jaza' al bila kano yagmalun, la yasmaun fiha lughun, walla ta'asima illa Salam, wa ashab al yamin, maashab al yamin, fi sederi makhbud, wa tulhim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 Gurun Attabat, li Ashab Yamin, Thulatun min Al Awalin, wa Thulatun min وَظِلٍّ مِّن يَحْمُونُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ كانوا يقولون أئذى متنا وكنا ترابه وعظاما إنما لمبعوث. ما إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زقوم فماليون منها البطون فشارب. يشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أثرئتم ما تنوون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 أشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما kau tump tafkohun, ina alam ramun, bal nampu mahrumun. Aferaaitum al-maa al المذني ان نحن المنذرون لو نشاء اجعناه اجاجا فلولا تشكون اثر ايتم النار التي تم توم شجرتها، أن نحن المنشون، نحن جعلناها تذكرت ومتاع المقومين، فسبح بسم ربك العظيم، فلا أقسم بما واقع النجوم. إلا المطهرون تنزل من رب العالمين أفَبِهَاذَا الْحَدِيثُ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ فلولا